الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سائل يقول ما حكم؟ بيع الطحين بالخبز ما حكم بيع الطحين بالخبز هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم فمنهم من أجازها ومنهم من منع ذلك فمن من أجازها مالك وأبو حنيثة أجاز ذلك ذلك لأن طبخ العجيني صار له حال آخر فقد كملت صناعته وأخرجته عن جنسه فإذا يجوز بيعه متفاضلا ومنهم من قال لا, لا يجوز لأن هذه من الأصناف الربوية وهم الشافعية والحنابلة وذلك لأن المماثلة في هذه الحالة تكون مجهولة فلما كانت المماثلة مجهولة وهو من الأصناف الربوية لا يجوز إلا يد بيد مثلا بمثلها أم بها فمن زاد أو انتقص فقد أرباء فقالوا لا يجوز ذلك وترك ذلك أحوط لدين المرء والله تعالى أعلم